ولو أ ن ن ا نزلنا اليهم ا ل م ل ا ئ ك ة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم, وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إ ل ا ما كانوا ليؤمنوا إ ل ا أ ن يشاء الله ولكن أ ك ث ر ه م يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا ل إ ن س والجن يوحي, يوحي بعضهم إ ل ى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أ ف ئ د ة الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أ ف غ ي ر الله ابتغي حكما وهو الذي انزل إ ل ي ك م الكتاب مفصلا والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من ا ل م م ت ر ي ن وتمت ك ل م ة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل الله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 وما لكم أ ل ا ت أ ك ل و ا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إ ل ا ما اضطررتم إ ل ي ه و إ ن كثيرا ليضلون ب أ ه و ا ئ ه م بغير علم إ ن ربك هو أ ع ل م بالمعتدين وذروا ظاهر ا ل إ ث م وباطنه إ ن الذين يكسبون ا ل إ ث م سيجزون بما كانوا يقترفون ولا ت أ ك ل و ا مما لم يذكر اسم الله عليه و إ ن ه لفسقه وان الشياطين ليوحون إ ل ى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشرقون أ َ و َ م َ ن ْ كان ََ ميتا ًَْ ف َ أ َ ح ْ ي َ ي ْ ن َ ا ه ُ وجعلنا ََََْ له َُ نورا ًُ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 وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم آ ي ه قالوا لن نؤمن حتى, حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله م حيث يجعل ر س ا ل ت ه سيصيب ا ل ذ ي ن أ ج ر م و ا صغار عند ا للعلوم ه و ذ ا ا ك ا ن و ا ي م و ن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 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من ا ل إ ن س وقال أ و ل ي ا ؤ ه م من ا ل إ ن س ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي أ ج ل ت لنا موسوعه النابلسي ل ا إ ل ا م ا ش ا ء ا ل ل ه إن ربك ك ح ي م ع ل ي م وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن و ا ل إ ن س أ ل م ي أ ت ك م رسل منكم يقصون يقصون عليكم آ ي ا ت ي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أ ن ف س ن ا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا وشهدوا على أ ن ف س ه م أ ن ه م كانوا كافرين ذلك أ ن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو ا ل ر ح م ة إ ن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين ان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين إنما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إ ل ى الله وما كان لله فهو يصل إ ل ى شركائهم شركاء ا ل ك د ى شركاء دينه ت دون ان يختاروا ه م م ل ي ف ع ل و ه منه د ي شيئا ويختاروا ما ف ع ل و ه ف ن م و ه ا ي ف ت ر و ن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 وقالوا ما في بطون هذه ا ل أ ن ع ا م خ ا ل ص ة لذكورنا ومحرم على أ ز و ا ج ن ا و إ ن يكن م ي ت ة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم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 كلوا من ثمره إ ذ ا أ ث م ر و آ ت و ا حقه يوم حصاد ه ولا تسرفوا إ ن ه لا يحب المسرفين ومن ا ل أ ن ع ا م ح م و ل ة وفرشا قلوا م م رزقكم ا الله و ل ا ت ت ب ع و ا خ ط و ا ت ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م ع د و م ب ي ن ث م ا ن ي ة أزواج من ا ل ض أ ن اثنين ومن المعز اثنين قل آ ن ذ ك ر ي ن حرم ام ا ل أ ن ف ي ي ن أ م ا اشتملت عليه أ ر ح ا م ا ل أ ن ف ي ي ن نبئوني بعلم إ ن كنتم صادقين ومن ا ل إ ب ل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ا الذكرين حرم ام ا ل أ ن ث ي ي ن أ م ا اشتملت عليه أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن أ م كنتم شهداء إ ذ وصاكم الله بهذا فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي إ ل ي محرما على طاعم يطعمه الا أ ن يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير, أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا, او فسقا اهل لغير الله به فمن ا ل ط ر غير باغي ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم وعلى الذين ه ا د و ا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما أ و الحوايا أ و ما اختلط بعظم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 إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تتبعون الظن أنتم تخرصون قل فلله ا ل ح ج ة ا ل ب ا ل غ ة فلو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أ ن الله حرم هذا ف إ ن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أ ه و ا ء الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا والذين لا يؤمنون ب ا ل ا خ ر ة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م من إ م ل ا ق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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أ ح س ن وتفصيلا لكل شيء وهدى و ر ح م ة لعلهم وهدى و ر ح م ة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أ ن ز ل ن ا ه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أنتقول ように思うことを知 ل ていることを知っていることを知 ن ていることを知って ن ることを知っていることを知っていることを知っている و と لو أ ن いることを ل っていることを知っていることを知っているこ ل م ب ي ن ل من ر ب ك ت و ر ح م ة ف م ن أظلم ممن ك ذ ب ب آ ي ا ت ا ل ل ه وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آ ي ا ت ن ا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آ ي ا ت ربك يوم ي أ ت ي بعض آ ي ا ت ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا قل انتظروا انا منتظرون إ ِ ن َّ الذين ََِّ فرقوا ََ دينهم َُِْ وكانوا ََُ شيعا ِ لست ََْ منهم ُِْ في ِ شيء ٍَْ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ م ر ه ُ م ْ الى َ الله َِّ ثم َُّ ينبئهم َُُُِّْ بما َِ كانوا َُ يفعلون َََُْ من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا ومن جاء بالسيئه فلا يجزى إ ل ا مثلها وهم لا يظلمون قل إ ن ن ي هداني ربي إ ل ى صراط مستقيم ب ي ن ا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 وهو الذي جعلكم خلائف ا ل أ ر ض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آ ت ا ك م ان ربك سريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل لام إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر, به لتنذر به وذكرى للمؤمنين في صاد كتاب ميم منه يكن صدرك وذكرى به حرج